tuvi blede su asar hasar utna You need one hand. قريب وغرامك وحدو هوايا دا يومك عنك ما حتوب وحتبقى